باب فعلت وأفعلت باختلاف المعنى عند طلوع الشمس قل قد شرقت حتى تضيء فتقول أشرقت وقد مشى زيد إلاء أعيا أي كلا وهو بالأمور يعيا فقل من الأول قد أعييتوا فأنا معي عندما مشيت وقل من الثاني عييت عيا فأنا بالأمر عيي أعيا وقد حبست رجلا جعلته في الحبس أو عن حاجة عقلته وأنا أحبست جوادا ذخرا أي في سبيل الله أبغي الأجرا تقول هذا الرجل المحبوس والفرس المحبس والحبيس وقد أذنت للفتاة في الأمر يفعله أبحت دون أمري فالشخص ما ذون له في ذاك لا يتقي في فعله أذاكا نعم وآذنت فلانا بالسفر وبالصلاة وسواها فليسر والمصدر العذان والإيذان وأصله الإعلام يا فلان تقول للإنسان أنت تموذن بالأمر فافعل ما يقول الموذن والتقبالا هدية أهديتها إليك إهداء وقد أسديتها وكنت أهديت كذا إلى الحرم هديا وإن قلت هديا لم تلم والهدى والهدي ما يقرب إليه من نسك لأجر يطلب وقد هديت أحسن الهداء هندا إليك ليلة البناء قال زهير إن تكن نساء مخبآت حسن الهداء وقد هديت الرجل الطريقا، هداية عرفته تحقيقا، وقد هديت المرأة من ضلاله هديا فبشره بحسن حاله وسفرت هند فنعم المنظر أي كشفت وجها حكاه القمر كذلك الرجال مهما حسروا عماع من قلتهم قد سفروا وأسفر الوجه إذا ضاء كذلك الصبح فقل سواء وخنس الإنسان أي تأخرا وحقه أخنس عنه سترا وقيل بل معناه معنى الأولي والستر لا معنى له فأولي نعم وأقبست الرجال علما أفدتهم حتى استفادوا حكما وقد قبست القوم نارا بيدي أعطيتها إياهم فقيدي إيه وأوعيت المتاع في الوعاء ألقيته وفي الحديث قد وعى تقول في الحديث أو في العلم وعيت أي حفظت دون وهمي وقد أضاق المرء مثل أعسرا فهو مضيق وكذاك كأقترا وضاق هذا الشيء فهو ضيق كقولهم قد راق فهو ريق وأقسط المؤمن فهو يقسط وقسط الفاجر فهو يقسط والمقسط العادل في أفعاله والقاسط الجائر في أحواله وقد خفرت القوم أي أجرتهم وإن قضت عهدهم أخفرتهم وخفرة الإنسان والخفارة كلاهما معناهما الإيجارة وخفرت هند فهند تخفر خفارة ومثل ذاك الخفر كلاهما الإفراط في الحياء أكثر ما يقال في النساء وقد نشدت ناقتي نشدانا ونشدة طلبتها إعلانا والناشد القائل من رآها يكون في الناقة أو سواها فإن تكن عرفتها في المحفل، وقلت من ضاعت له فليقلي فأنت قد نشدتها يا منشد وذاك من فعل الكرام يحمد ومنه قد حضرني أقوام نعم وشيء هكذا الكلام وأحضر الغلام والجواد أي جر يا جريا له اشتداد وقد كفأت يا فتاة قلبته وكان ذا ونحوه أكفأت في القوافي يشبهه الإقواء في الخلاف ومثله ما قاله العرابي ولم يكن في النظم اذا صوابي بني ان البر شيء هين المنطق اللين والطعيم وقال ايضا راجز في القصد جارية من ضبى بني ادي كان تحت درعها المنعط شط رميت فوقه بشط وقد حصرت رجلا في منزلي حبسته أو موضع أو معقلي والخوف قد أحصره والمرض أي منعاه السير أو ما يعرض وأدلج الإنسان ثم الدلجا أي سار والليل البهي مقدجا والسير في أوله إدلاجا والسير في آخره الدلاج وأعقد الإنسان في النار العسل وعقد الحبل وعهدا ضد حل فشهده المعقد والعقيد وحبله وعهده معقود فشهده المعقد والعقيد وحبله وعهده معقود ورجلا أصفدت فهو مصفد أطيته مالا وذاك الصفد وآخرا صفدته بغلي فصار مصفودا لأجل غلي وأفصح الأعجم أي تكلما بالعربي مفصحا ومفهما وفصح اللحن صار معربا للفظه ولحنه تجنبا وقد لممت شعثي تلمو مثل رممت حالتي ترمو وأنت ألممت بناء الماما أتيتنا وزرتنا لماما وقد حمدت الله في دعائي والحمدك الشكر وكالثنائي ورجلا أحمدت أي أصبت الناس محمودا كما طلبت وأصحت السماء فهي مصية أي زال عنها الغيم فافهم شرحية ويومنا وليلنا يا صاحي وقد صح السكران فهو صاحي ورجل با يعني حين قدم أقلته البيع وكان قد ندم فهذه إقالة مقبولة وقلت في قائلة قيلوا والشيء قد أكننته في نفسي أخفيته فما بدا للحس وقد كننت الشيء أي سترته بساتر يقيه أو دثرته وقد أدنت رجلين اثنين بعتهما بضاعة بديني ودنت ودنت أخذت منهما بضاعة بالدين فاسأل منهما وضفت بعض العرب أي نزلت به فكنت ضيفا شاكرا لأدبه وكنت أيضا قبل ذا أضفته أنزلته عندي وما عرفته ولي كنت قد أدليتها حتى إذا ممت لأدلوتها فذاك إرسال وهذا جذب قد فرقت ما بين ذين العرب وقد لحمت العظم أي أخذت ما عليه من لحم وكنت وأنا ألحمت فلانا عرضكا أمكنته منه فقد أمضكا بالله هل أحسسته إذ أقبلا وحس أهل الشر عني قتلا وقد ملحت قدرهم أملحها ألقيت فيها قدر ما يصلحها لكنها أملحها يزيد لما غدا في ملحها يزيد وقد رميت الصيد بالبنان فإن أردت القلع من مكاني قلت لقد أرميته عن الفرس أشد إرماء ولم يغني الحرس وأجبر السلطان زيدا ذشرة على كذا أكرهه وقهره فزيدني المجبر وهو المجبر كما تقول مخبر ومخبر وقد جبرت العظم والفقير واجعل هنا الجابر والجبر في العظام رد الكسر والجبر في الفقير سد الفقر وغنم يخدمتها عسيفا وقد كنفت حولها كنيفا أعني جعلت حولها حظيرة تكنفها فدونكم تفسيرة ورجلا أكنفت فهو مكنف أعنته وعند رب الخلف وأعجم الكتاب فهو معجم بينه بالنقط فهو يفهم وعجم العود أو العنبوبا أي عضه ليعرف الصليبا والشيء معجوم وأنت العاجم تعجمه عجما وقرن ناجم ونجم القرن إذا ما ظهر والنبت والسن إذا ما فطر وأنجم السحاب عنا أقلعا كذلك البرد إذا من دفعا وقد صدقت الرجل الحديثا فلم أكن في نصه خبيثا وامرأة أصدقتها صداقها أعطيتها فآثرت طلاقها وترى الإنسان وعنف تقرا فصار من بدي الثراء في الثراء وأترب استغنى فصار ماله مثل التراب فتناهت حاله وقد نظرت الرجل انتظرته وقل إذا أخرته أنظرته وقل إذا استجلته أجلته وقل إذا سبقته عجلته وقيل في عجلت وقل في عجلت أي أسرعت لكنني لثعلب تبعت والنهر قد مد بمعنى قطمى ومده آخر حتى عظما وعسكرا أمدته بمددي وقد أمد الجرح بعد مددي أي صارت المدة فيه فارفي والمدة القيح بهذا فاكتفي وآثر الله علينا يوسفا يؤثره فضله وأزلفا وقد آترت خبرا رويته آثره أثرا كما حكيته وقد آثرت التربة أي بعثته أثيره إثارة رفعته وقد وعدت القوم فيما فعلوا خيراً وشراً ولكل عمل فإن آردت الخير قل وعدت وإن نويت الشر قل أوعدت وإن جلبت الباء قل أوعدته بالسجن والأدهم أي هددته